يَا أَيُّهَا النَّبِيُ جَاهِدِ الْكُفَّارَ الْعَيْمُ نَافِقِينَ وَغْلُّوا عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم لو يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من on فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أقلف الله ولم يعلموا أن الله يعلم سرهم والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين فَيس قَرَ مِنهُ سَخَِ اللَّ مِهُ وَلَهُ